يا أيها الذين آمنوا استغفر الله وقولوا قولاً سليماً يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسوله فقد سال فوزا عظيماً أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الرد غدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النوع في هذه الليلة المباركة في اليوم الأول من شهر جماد الأول هل تقي بإخواني في هذا المجلس العلمي فعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول فإنه من يريد الله خيراً يفطره في الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق كهماس عن عبد الله بن بوريدة عن, أبيه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحنيوري حاجين أو معتمرين فقلنا لولقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسألناه عما يقول هؤلاء بالقدر فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المدج فكثنته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي، فقل: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر في بلنا ناس يقرؤون القرآن ويتخافرون العلم، وذكر من شأنهم، من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنفسهم. فقال هي عبد الله بن عمر فقال إذا رقيت رؤائف فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أُحد ذهبا فأنفقه ما خبر الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال أخبرني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، وقال يا محمد، أخبرني عن الإفلام. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإفلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ثم يصطيقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الكحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال ان ترى الحكاد العراة العاله رعاه الشاء يتطاولون في البنيان وأن تلد الامه ان تجد الامه ربتها وأن ترى الحكاد العراة العاله رعاه في رعاه الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق قال عمر فلبث مليا ثم قال اتدري من السائل يا عمر قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل هداكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث بتمامه انفرد به مسلم عن البخاري رحمه الله جميعاً. هذا الحديث قال فيه الإمام القرطبي رحمه الله. المفسر المالكي رحمة الله يقول هذا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة سورة الفاتحة هي أم القرآن فهذا الحديث هو أم السنة ويقول فيه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحمد رحمه الله في جامع العلوم والحكم هذا الحديث عظيم الشأن جليل القدر لأنه جمع أضراف الدين وهو ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه جبريل أداكم يعلمكم دينكم فجعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين أو كله هذا هو الدين نرجع من أول حديث نتناوله جملة جملة ما في الله من يصل قوله كان أول من قال في القدر أول من قال في الخدر المسلمون وخاصا منهم أحد السنة يقولون بالقدر يقولون بالقدر لأنه ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ثم إذا قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أما هؤلاء فأنهم يقولون بالقدر لا يقولون بالقدر وإنما كانوا ينفون القدر لا يؤمنون به ففرق بين قوله كان أول من قال في القدر أو من قال بالقدر الذين يقولون بالقدر هم المسلمون أهل السنة والجماعة أما أولئك فهم يقولون في القدر أي يطعنون في القدر هذه من فوائد هذا الحديث أولا ثم قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني معبد الجهني هذا كان ممن سار مع ابن الأشعب فتنة بن الأشعف معروفة التاريخ وهي في عهد الحجاج يوسف هذا كان بينه وبين الحجاج مصاولات ومجاولات انتهت بمقتل كثير من المسلمين تم أن قتلوا في أثناء الحرب أثناء فتنة أو طبغ عليهم وقتلوا كان من قتل بعد هذه الثورة وهذه الفتنة هو هذا معبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، ولم يشفع له أن قتله الحجاج بن يوسف المبير، المبير يعني قتال الروح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من تقيب كذاب ومبير. قال أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها للحجاج بعد أن قتل ابنها عبد الله بن زبير رضي الله عنهما مجمعين. قال لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من سخير كذاب ومهير أما الكذاب فقد علمناه وهو المختار بن أبي عبيد سخفي الذي تنبأ ودع النبوة حيث لابن عباد إن المختار يجب أنه يوحى إليه قال صدق شياطين الجن والأنس يوحى بعض إلى بعض ذكره فالقول غرورة أن ينزل عليه بالوحي الشيطان قالت للحجاج أثماء رضي الله عنها وأما المبير فلا إخالك إلا أنت أي فلا أظنك إلا أنت المبير كل واحداً قتل لرواس الحجاج المبير قتل هذا المعبد معبد الجوهني معبد ابن عبد الله الجوهني فلم يشفعلوا أن قتل تائراً على أعظم طاغية في عهد السلفة والحجام يوسف ولم يدعي له السلب للشهادة لأنه قتله ظالم بل أعظم ظالم كان السلف من الصحابة والتابعين ينظرون إلى عمل الرجل لا ما يصير عليه قدرا قتل أو سخرة أو, أو ينظرون إلى عمله من مما اكتسبته يدان هل كان عالما هل كان طالحا أما قتله كلان وعلان فهذا لا يعني شيئا كان من صار على الحجاج وقتله الحجاج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج سنة الثمانين من الهجرة قال فانطلقوا. أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أفهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه أيضا فسألناه عما يقول هؤلاء القدر حدثت فدعا في الفدر كلام في الفدر فسافروا أو سافر إلى الحج أو إلى العمرة الشك منه لا يتذكر أنه سافر في حج أو عمرة قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه وهذا يشير إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم كانت معروفة عند السلف كانوا يعرفون لهم قدرهم. وأنهم هم العلماء في ذلك السماء وأنهم هم المرجع في الفتوى وخاصة فيما يحدث من البباع والأهوام قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابرهم فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم فذاك حين يهتكوا وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا فعرفوا لهم خدرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم أو على الهداء المستقيم قال ابو زرع الراجي رحمه الله في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطر من يقع فيهم وفي أعراضهم كذين قال من انتحص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق ذلك أي لماذا ذلك أن القرآن عندنا حق والسنة حق والذي أدى إلينا القرآن والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن انتقصهم فإنما يريد أن يطعن في الكتاب والسنة وهم شهود على ذلك على الكتاب والسنة فهم أول بالجرح وهم زنادقة فإذا طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما في الحقيقة يريدون أن يطعنوا في الكتاب والسنة لأن الذي أدى إلينا هذا القرآن وهذه الأحاديث النبوية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طعن في أحد منهم فغايته الحقيقية هي الكتاب والسنة غايته الإسلام لكن لا يجر أن يطعن مباشرة في الإسلام. لابد أن يظهر شيء من النفاق يتذرع بذريعة حتى يطعن في الإسلام فما وجد غير أطهر الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن فيهم وغايته كما قلنا هي القرآن والسنة قال فالجرح بهم أولى وهم زنانق وفضل أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم مستقيم مشهور في الكتاب والسنة يبين منها آية آيتان وحديثان. أما الآيتان فقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بأحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعذلهم جنات تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الحوض العظيم. وأما الآية الثانية فهو قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صراهم ركعا تجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجودهم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورة ومثلهم في الإنجيل كذرعا أهرج خطأه فآذره فابتغلط فالسوى على سوطة يعجب الزراعا يغيب بهم الكفار وعبد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مفجرة وعجرة عظيمة قال مالك رحمة الله عليه مالك نونس من غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بهذه الآية ليغيب بهم الكفار من اقتاض من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه كنام مالك هذه الآية أما الحديثان فقوله صلى الله عليه وسلم صحيحين حديث عمراء بن حسين وعبد الله بن سعود وغيرهما وهو حديث متوافق عن أهل العلم حوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين, الذين يلونهم وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم النجوم همنت في السماء فإذا ذهبت النجوم هدى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت هدى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي هدى أمتي ما توعد قال الإمام عامر بالشراحي الشعبي الإمام التابعي سليم رحمه الله قال قيل لليمون قيل لليهود من خير من لذكم؟ قالوا أصحاب موسى من خير من للذكم؟ قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير من لذكم؟ قال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. وقيل للرواوس من شر من لذكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنا شاهد ودوب قال فقلنا لو لقينا أحدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القدر وهذا امتلاقا من قوله تعالى تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاء به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنظفونه منهم وقوله صلى الله عليه وسلم أو وقوله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال شفاء العي هو الجهل إنما شفاء الجهل السؤال فوفق لنا عبد الله بن عمر بالحطاس داخلا المسجد رضي الله عنه فكسلفته أنا وصاحبي هتيناه أحد أحدنا من جانب والآخر من جانب آخر فاكتلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن أي أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن وهذا من سنن اكتلفت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا إذا بجلوا رجلا أكلوه أو كنوه يا أبا فلا أبا القاسم النبي صلى الله عليه عمر بن خطاب أبو حفص وهكذا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحلان عبد الله بن مسعود عبد الرحل أبو عبد الإمام مالك أحمد الله أبو عبد الله الإمام الشاكي والإمام أحمد كذلك يستنون بأبي عبد الله أبو حنيفة رحمه الله اسمه النعمات ويسمى بأبي حنيفة فهذا كان إذا بدلوا رجلا في إذناننا يقولوا سيفولان يا حبذا ولو أحلينا هذه السلام قلت أبا عبد الرحمن خلّه قد ظهر قبلنا من البصرة سافروا ليسألوا خلوش لا يتمثلوا في بلدنا هناك ستعة قالوا كيف كان أهل من أهل بلدنا أعني في بلدنا مالكية هلا يعلمون أن الإمام مالك رحمة الله عليه هو مدني من أهل المدينة كيف من دونس فلا حرج أن تخذ العلم عن أهل بلدك أو عن أين لقيت الحكمة فيضلتك فسافر من البصرة حتى يسألوا أهل العلم قال له أبا عبد الرحمن أنه قد ضعر قبلنا ناسم يقرؤون القرآن ويتخفرون العلم وذكر من شأنهم يقرؤون القرآن من أهل القرآن ويتخفرون العلم يبحثون عن العلم ويجمعون العلم ومنهم معبد الجوهني يقرأ القرآن انتبئوا عباد الله ولا تكفزنا الحمية فدين الله بالعلم النافع والعمل الصارح ليس بالحمية ولا بالحماس ولا بالعواضح الجياتة التي لا يقفزها علم من كتاب ولا من سنة يقرؤون القرآن ويتخفرون العلم ويقتل فائرا على الحجاج بن يوسف لم يسع كل ذلك وأهل السلف الصحابة وأدفاعهم كانوا أعرف بدين الله وكانوا أعلم بدين الله وكانوا متحمدين لدين الله أكثر منا بمراسف ومراحل تقطع دونها أعناق المطير يقرؤون القرآن ويتخفرون العلم وذكر من شأنهم لكن وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألو وإذا باركة شيء كبير يزعمون إحنا تقول إبارة باركة يصولي فاها إما هو بل بلد هو يقول لا إله ما محمد رسول الله وهكذا حتى ضاع الدين حتى أصبح يصرح بالكفر في بلادنا ولا تتحرك حوارك ولا يتحسس متحسس والكفر أصبح معلنا أكثر من إسلام هذا يتكلم باللايكية وهذا يتكلم بالعلمانية وهذا يتكلم بالشيوعية كما قلوا وعيش ولا يمسخ ناس وإذا تكلم أحد خُلِبت الدنيا وقامت ولم تقعد آه متجمدين ومجموعات الحج وما أكيد في الدين يزيع بين دينه والعلماني يتكلم والكفر يتكلم واليهودي يتكلم والمسلم كي يتكلم على فمهم الكمامة ولا نريد من ذلك الفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها بطن. من ما منها بطن ولكن لا بد من التمسك بديننا وأن نتنازع في ديننا وأن نقبل من بعضنا إذا متحنا فلا يأخذ من الهزة ولا يأخذ الكبر ولا يأخذ من ولا نقول هذا الصغير وتشعله وهذا وهذا ثم العلمية ويجي يتكلم والتسعطاش مصنع الألماني ولا كيفه ويعمل مظاهرة وشو الرواية قضاياه إني ويسمع له وينص له ويقابل وزير ويقابل الرئيس ويفضل ويفضل لك مكانك هنا يتكلم عن الحرب وها الدين آه آه ولا يعاملون فيتن ورحمنا ضد فيتن وعافيه وكرد ضد فيتن و ضد المظاهرات ضد الثورات وأقولها علانية الطرح. المضاررات والثورات لا تجود في دين الآية عز وجل ولكن أوردها سعد وسعد المجتمع ما هكذا يا سعد الزورة بالإبن يفرؤون القرآن ويتخفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا خدر وأن الأمر أنف أمر أنف يعني يقصد لا خدر رب صلى الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه رب سبحانه وتعالى ما علمنا بالمجلس انتعنا هذا طبعا يكون مباركة إلا بعد ما عملناه وقتها رب يعلم بنا أما قبل, قبل صلاة المغرب لم يكن يعلم ربنا عز وجل اللي احنا يصير في مجلس هذا هؤلاء ماذا يحدون هل لا خذر لم يسبق بما يحدث في هذا الكون خذر من الله وأن الأمر هو نفت يعني مستأنف يعني كيف سيب هذا قبي ذا بعد ما يصير رب يعلمه وهذا هو الكفر الذي لا شك فيه ولا لا شك فيه ولا ريب أن الأمر أنه أن لا قدر وأن الأمر أنه فقال عبد الله بن عمر الفقيه الصحابي الجليل إذا لقيت هؤلاء إذا قبلهم إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لهم مني ولا نعرف. ليس من ديني ولست من ديني إذا لقيت أولئك فأخصرهم أني بريء منهم وأنهم برهاء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر يقسم عبد الله بن عمر قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم لو أن لأحدهم مثل أحد جهب فأنفقه فأنفق هذا الجبل من الذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر إذن يتبين هذا أنهم لا يؤمنون بالقدر يتكلمون في, في القدر أي يطعنون في القدر ولا يؤمنون به. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ندل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر هذا يعني أنه الرب يمينه، مش قوم يقبل الجميع، بجد كيف المسلم يقبل منه؟ دليل ذلك حوله عز وجل وحذمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باه منصورا أي أعمالهم التي في ظاهر أنها صالحة، إذا كان المرء كافرا، لا يقبل الله من عمل صالح يوم القيام. كذلك عائشة رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه فقالت يا رسول الله عبد الله بن جلّان. كان يقري الضيف ويكرم كان يقري الضيف ويتصدق ويفعل ويفعل فذكرت من اعماله الصالحة ما ذكرت فينفع ذلك من شيء؟ قال لا الا إنه لم يقل يوما لا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وكذلك عمر بن عاص رضي الله عنه علمه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رب الله ان العاصف اللوائل ظهور متكاثر هذا وهو الذي يقال انه ذكر في قوله تعالى فاو لم ير الانسان ان خلقناه من نقطه فان الله هو حفيظ المبين وضرب لنا مثلا ولثي خلقه قال زيح العظام وهي رميم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم اجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رميم فافسده بين يديه وقال اتظن يا محمد ان ربك يحيي هذا بعد ان صار رميما قال نعم يحفيك يحيي الله ثم يحشرك إلى النار. يميتك ثم يحيك من يحشرك إلى النار. فأتى عمر بن العاص رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله إن العاص بنوآن قد نذر في الجاهلية أن ينحر مئة من الجد من الكبيل مئة. ثمات ولم يُهذب نذري. نرى أن أهل الجاهلية كانوا يعملون أعمال الصالحة كانوا يعبدون الله. فأخوه هشام هشام بالعاص رضي الله عنه وفى بخمسين من الدبل هو أخوه كل واحد خمسين خمسين فوفى من النذر بشطره أي بخمسين من الدبل رقي خمس، خمسون على عمر فأدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله واستشاره وقال يا رسول الله تحكيه هشام قال أما إن أباك لو أقرد بالتوحيد لا نافعه ان تتصدق عنه او تحج عنه او او الى غيره لو اقر بالاسلام قبل موته ما لا ينفع توفي عليه نذر ولا صيت ولا نافعه اذا لا يقبل الله منه ان ينطق مثل احد ذهبا ويحلف على ذلك عبد الله بن نار لماذا حتى يؤمن بالقدر يعني حتى يؤمن لأن الذي ينكر أصل من أصول الإيمان أو أصل من أصول الإسلام فهو كيف؟ وكان أحد يقول لنا صنع هذا إسلام تحكيه قرن عشرين وعشرين تحكيه لعصلاه والعبادة من صلع القبر تحكيه لعصلاه كل جعل كل جعل هذا يطلبه من الإسلام شيء ثم قال دليل على ذلك لا يتكلم بعقله هذه كافر ومسلم ومؤمن وفاشق هذه ليست أمور عقلانية هذه أمور تلك الله قال رسول الله الذي يحكم بإسلام المرء هو الله والذي يحكم بكفره هو الله والذي يحكم بإيمانه هو الله والذي يحكم بشكه هو الله أما أنا وإلا أنت يقول يا كافر يا كذا وما دخلك فيها إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحل عندكم فيه من الله برهان أما كفر على على الهامش وليس من دين الله وكثير من الناس يقعونه في مثال التكفير يجبن حتى العواسل الله يدوكم جماعة الصهاية يهود يهود يهود يذكي يهود يذكي سبحان الله مسلم يشهد أن الله يقول يهود وإن كان لا يفتر ويفتر معناه يقول نحن نحسكم سمسان قريب كما معناه يصار كبير شح لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارض عليه فرجع عليه فقد باء بها أحدواها أي صن صن صد على أحدين إن كان كما قال ولا يجوز أن خول في تكفير المسلمين في تكفير المعين إلا لأحد رجلين هذا قلتها وأقولها وساقونها وعيدوا حولها لا يجوز أن تنزل حكم التكفير والشرف والنفاق واليهودية على مسلم أقول على مسلم مش برجنف كفر ولا ناسس ولا يهود نتنياهو في هود لا لكن فيه مسلم ويقعد في شيء يمشي في بيت كفر لا يزور سنزل حتى ولو كان تعرف كفر ذلك حتى لو كان بالحق هذا كفر اللي قال الله قال رسول الله قولوا هذا كفر أما محمد بن علي ولصالح بن عمار قال هذه الكلمة هذه ولو قاع في الفعل هذا وهو كفر أكبر يخرج المجلس نام لا يجوز لأحد أن ينزل عليه هذا الحكم إلا لأحد رجلين لا ثالث لهما لا ثالث لهما بعد بعد محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قاضيا يقضي بالشر عالم يقضي يحكم بين المسلمين في المحمل الشرعي. سيحكم على فلان هذا كتب عند دين الإسلام أو عالم من الراسخين في العلم عالم من علماء المسلمين الراسخين في العلم راسخ مش خرازوس كتبه عشرة كتب راسخ في العلم مش نزل الحكم على معين على فلان وقع في الكفر الأكبر ومش نحكم عليه هذا كافر رجل من الإسلام لا يجوز هذا الكلام إلا لأحد رجلين حاكم يحكم بالشرع نزل عليه حقه ويكون عليه حضر هذا كأمور مسؤولين وممرة هو عالم من علماء المسلمين الراشقين في العلم همزونهما فهو الخوث الفتن والخوث آه... ما لا علم له به ان شاء الله لن... اشكال اشكال ثم قال قصيرًا حتى بدليله على ذلك وهو الراج في العلم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي عمر بن الخطاب حدثني أبي عمر بن الخطاب ليس لم يكن المسافر ليس يحكيه عن الإسلام وإذن أجلال أو ما كان يريد ربي فيه حدثنا رسول الله قال رسول الله قال الله تعالى هذا كان يعلق به حداثني ابي عمر بن الخطاب فقال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس اهل بلغت بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كان هذا فيه فائدة أنه وهذا هذا كان ربي يمن علينا و ربي علينا بالعلماء لتجسرنا و نتعلم منهم كانت في جمع في فيه جمعات دون فيه غير من كل المسلس الخبيب شيخ يدرس الناس قلتني ولبت بذلك الرجل و لا أقوله أتواضع و قال ربي يسرنا كانت هذه مجالة المساجد المساجد هي انطلاقات النور مصادر النور هو المسجد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه في المسجد مجالس العلم مجالس التذكير مجالس الوعظ مش منعرف المنبر كان في فكرة الجمعة لا كانش هذا شأن المسلمين في بلانه في غير كان. عقد مجالس العلم هذا من سنن المسلمين التي ورثوها خلق عن ثلاثة قال الله تعالى ما كان لبشر خير في الطلاب الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون في قراءة شبهية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بما كنتم تدرسون لانفسكم وبما كنتم تعلمون لغيركم هذا دور الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أنا, أَنَا لكم بِمَثَابَةِ الْأَبْءُ أُعَلِّمُكُمْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمان ستره الله في الدنيا والآخرة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يجدون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفّتهم الملائكة، إلا نزلت عليهم الرحمة، أو إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن ضبط أبي عمله لم يسر به نفسه. ليلما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اتطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ربتين إلى ربتين أو فأسند ربتين إلى ربتين وضع كفيه على فخبين وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هنا في قوله يا محمد هو جبريل عليه السلام أراد أن يعمي أمره أي ما يأكوش الصحابة والذين كانوا ينادونه يا محمد حاف هم الأعراض الأعراب فسكن ذلك أما الصحابة فقد نهوا عن أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تدعونه ولا تدوره كما تنادون بعضكم بعضا بل يا أيها النبي يا رسول الله يا نبي الله هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن من من من حقه على أصحابه إنهم إذا نادوه على أصحابه مشارين ما يقولون يا رسول الله, الله يا رسول الله ماذا يا رسول الله شفعلنا أصحابه الذين كانوا مباشرونه ويعيشون معه وهو حي يقولون يا رسول الله ما كذا يفعدونه يناجونه يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث حديث نتناولوه إن شاء الله بالصغر في المسلم قادم إن شاء الله لكن بعض ثوائد الحديث ما نسره في قول لما قال له جبريل قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل المسؤول عنها هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله و وعيد ونبه ندا النبي صلى الله عليه وسلم بياء محمد للصحابة هذا هو المنهي عنه أما إذا قال قال محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء لا شيء فيه أما نداءه يا كلا يا محمد هذا كانوا خدنه عنه إذا قلت قال محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سي إن شاء الله ومن قال له مل مسؤول عنها هو سؤل عن الساعة بأعلم من السائل أي بأعلم من كله هو سبريك يعني نحن نستفق ونشترك لعلم العلم بالساعة يعني كأنه قال لا أعلم أو لا هجري أو الله أعلم ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال أتدري من سائل يا عمر قال الله هو رسوله أعلم هنا في هاتين أو في هاتين الموضعين أو في هاتين الموضعين الحولين الله أعلم أو ملمس المسؤول بعالم السائل التي أدب في العلم أدب عظيم لا بد أن لا يفوت المسؤول إذا سئل عن شيء طالب العلم أورع العالم قال أحد السلف من أخفأته من أخفأته لا أدري فقد أصيبت مقاتلوه يعني كل سؤال يجوب لي كل سؤال يجوب لي كل شيء يعطي هذا يخشى عليه أن يتكلم بغير علم. خالب النسعود رضي الله عنه من كان عنده علم فليقل أي فليقل سؤل عن شيء عنده علم والعلم سنرى ما هو العلم من كان عنده علم فليقل ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أعلم فإن الله أدخال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين وقد قال هنا ما المسؤول عنها بعلم السائل وقال أبو بكر رضي الله عنه سئل عن قول تعالى وفاتها وأدب فقال هيه سماء تظلني وأيه أرض تقلني إن قلت في كلام الله بما لا أعلم وكذلك قال عمر رضي الله عنه وقال مالك رحمه الله إن هذا العلم الدين، فانظروا عمن تأخذون دينهم. لقد أذرت سبعين ممن يقولوا قال كلا، قال رسول الله. عند الأصثين المز الأصثين عند الصيوان. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل مدرس للحدث الجمالي ولا يحكي الأكبر. تقع هذه واحد يدرس الفقه. العرس هذه كتقع واحد يدرس الأصول. العرس ما يدرس التفسير. هذا المجلس عن حلق حلق. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج إلى السوق فناد في أهل السوق قال لهم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا فهرعوا إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم فرجعوا إليه فقالوا يا أبا هريرة أتهزأ بنا لم نجد شيئا يقسم قال ماذا وجدتم قال وجدنا خلقا خلقا في الأنس قال ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لم يوضعوا درهما ولا درارا وإنما وردوا العلم. قال مالك إفن الله. قال لقد أذرت سبعين ممن يقول قال فلان قال رسول الله عند الأساطين وأشار إلى مس النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخذت عنهم شيئا ذي سليم العريش. وإن أحدهم لو أتمن على نال لكان أمينا وإنهم لم يكونوا من أهل هذا الشعم أو مش ما ولكن تاستيقاظ قالوا لو تأمنوا على ما يخصوا مع كنز خارش علي من لي ما ينخص ولكن إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم وكذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله وعمل سابعين من تلميذ أبي مريرة إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم هناك رجل سمي ب... أو لقبه صهرة نقبه بخنشفاء سبب تسميته... تسميتهم له بهذا الاسم هو أنه كان لا يسأل عن شيء إلا أجاب لا يسأل عن شيء إلا أجاب ففطنا له بعض الأذكيات فاتفقوا فتفخوا... فاتفقوا ستة ستة أفراد اتفقوا على أن يسألوه عن شيء. سموه خنشيفار. خنشيفار هي أخذوا ستة حروف من هما ما ستة من الناس. كل واحد أول اسمه. يقولوا خالد شين شريف إلى غيره. ستة كونوا ذا كلمة خنشيفار. فجاءوا إليه وقالوا يا شيخ ما تقول في الخنشيفار؟ قال أنه سنشفار هي نبتة دنبت في اليمن وهو من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في أس قال أنه سنشفار لم يأتي شيئاً لأنه سنشفار نبتة دنبت في اليمن وهو إيجاب لأنه اعتاد أن لا يقول لا, أدري أدري أن لا أن العلم يقولون العلم نسا نسوا أدري ونسوا لا وقد قالت الملائكة عليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا عيب على من قال لا أدري اذا سئل عما لا يدري جاء رجل من الاندلس يروي هذا الحدث عبد الرحمن بن مهدي الامام العلم من تلاميذ امام مالك ومن شيخ من احمد سلسلة, سلسلة علم سلسلة تقوى وسلسله ثقل بعضها اخذ حلقاتها بعضها اخذ برقاب بعض الامام احمد من تلاميذ عبد, عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن المهدي من تلاميذ امام مالك إمام أحد من الشافعي الشابعي والشابعين من تلميذ ناس هكذا يخفض بعضهم بعض قالوا احنا حنابس من ناسل كان كلهم أمة واحدة أن هذه أمتكم أمة واحدة قال عبد الرحمن بن ناسل جاء رجل إلى مالك من الأندلس فسأله عن نساح فقال له ارجع لي ما جاوبوش ما قلو جاء في عمره ولا عدى المدينة قافها أيام أتاه في آخر الأيام التي سيحل فيها يرجع إلى بلاده قال يا مالك لقد آن أوان الرحيل وأنت لم تجبني عن أسئلة فماذا أفعل قال لا أدري اذهب إلى من يدري اذهب إلى من أنا لا أدري لا أحسن هذه المثال إمام مالك الذي قال فيه الإمام الشافي لا يمكن مالك في المدينة النجم هذا ليس نقصا فيه بل هو من كمال علمه ومن كمال تقواه ورعيه يعلمه بأن الله عز وجل يقول قُل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بصن والاطم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ننسب به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تقولوا على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله ما لا تعلمون تعلم تقول لا تعلم تنست العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة للأنبياء هذا العلم. ونقال حدثني أبي عمر. قال لمن شافه ظنه يقول العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. تنق العلم رحم موصولة. فمش علم العلم الدين نحية علم الدين علم الدين فيه شيء جديد مش شيء جديد. اليوم اكملت لكم دينكم اذا علمت ما ورثتمش على اللي قبلك هو علم ابدا هو من البدع العلم مش شيء جديد انا صلى الله عليه نبي بعد محمد صلى الله عليه هو احلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جبريل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي على احد اليوم اكملت لكم دينكم قال النبي صلى الله عليه لقد ترككم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك فمن ابتغى علما لم يوجد عند سلفنا فإنما هو مبتغي بالهواء هل الإسلام قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتثوم ربضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله. أول ركعة من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هما شهادتان. ولكنهما ركن واحد الدليل على ذلك حديث صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الفتناء على خمس شهادة أن لا إله عبد الله, الله وأنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الله خمس. زعل الشهادتين بمثابة الركن الواحد السر في ذلك أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين أو بربنين اثنين فالعبادة هاي عبادة من العدادة صلاة سيام حج، بكات هاي عبادة دعوة إلى الله لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل لا شر ولا رياء. ولا سمع ولا لورا المكان، ولا لقال فلان فلان. لا كل لا بد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وهذا مقتضى قولنا لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني أن تكون صالحا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. قيل لأبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى لنبلواكم أيكم أحسن عملا قال يا أبي علي ما أحسن عملاً قال إن العمل قال إن العمل إذا كان أو قال أحسن عملاً خالفاً وصواباً إن العمل إذا كان إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا وخالصا خالصا أن يكون لله وصوابا صوابا أن يكون على السنة ما معنى السنة سنة مش ما معنا... السنة لها إطلاقات وصل وصلحات هناك إطلاق على السنة أن بمعنى المستحب هذه تلصفاء في كتب الفقه كتب الكبه قلت فرض أو واجب هذه السنة يعني إن فعلتها فلك أجل وإن لم تفعلها فلا شيء عليك ولا شيء عليك هذا في اصطلاح صفهات السنة في اصطلاح أصوليين هي مصدر من مصادر تشريع الإسلامي كل هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والإجاز مصدر مصادر تشريع الإسلام تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته والسنة إذا أطلحت في اصطلاح الشرع قال الله, قال الله إذا ذكر الحكمة في الكتاب أو السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة فالمقصود بها بيان النبي صلى الله عليه وسلم للدين يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المتحف ويدخل فيه المباح ويدخل فيه الوصول الإيمان ويدخل فيه كل الدين يدخل فيه قال الله تعالى وانزلنا إِلَيْكَ الذكر يوم القرآن لتبين للناس ما نزل إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فَلَا إِنِّي أُوَذِيْتُ الْفُرْآنِ وَمِثْلَهُ مَعْمُدُ وقال تعالى وذكرنا ما يدل في بيوت كنا من آيات الله والحكمة آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة إذا تقول السنة هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم مش مقصود به مستحب لأن إذا قال ووَصَوَابَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَنَةِ أي على دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحْزَنْ فِيهِ شَيْئًا ذكر الشرطين الصلاح أن يكون العمل صالحاً أي كيف يعلم صلاح العمل من فساله؟ بي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلْنَا إِلَكَ ذِكْرِ لِتُبَيِّنَ الثَّاسِ مَنَذِلْ أَلَيْهِمْ بيننا الصالح من الصالح والفازل من غير الله وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ذكر الإمام المكثير في تفسيره عن هذه الآية أنه فليعمل عملا صالحا أي على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون عمله خالصا لله لا يتصيري رياء ولا سمع لذلك الشهادتان ذكرتا بمعنى الربّ الواحد يمثلان ربكما واحداً. أش أن تشهدان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة المتضمنة صرحين اثنين أو شطرين اثنين. مكالمة شالع الشطر الأول وهو شعار الإسلام. وحق الله على عباده والعهد الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى والغاية التي من أجلها غلقت الخليحة ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وهي أشهد لا إله إلا الله وهي قولنا لا إله إلا الله الكلام فيها يطول لكن لا بد من معرفة أن لا إله إلا الله هي مساحة الجنة، كما أنها في الدنيا هي مساحة الإسلام، فكذلك هي مساحة الجنة يوم القيامة. ولكن هل ليوهب ابن ملبا رحمه الله؟ أليست لا إله إلا الله مساحة الجنة؟ قال بلى ولكن لكل مساح أسنان فإذا أتيت بمساح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك وأسنان لا إله الله أسنان هذا المساح هي شروطها كما أن للصلاة وللوضوء وللصيام وللزكاة وللحج ولغير ما شروطا كذلك لكلمة التوحيد مستاحة الإسلام كذلك شروط وكذلك كما أن للوضوء نواقض وللصلاة مبطلات وللصيام مبتلات وكذلك للحج مبتلات كذلك لكلمة التوحيد لا إله الله مستاحة إسلامة كذلك نواقض ومكبتلات ومبطلات، فل يكون ذلك منا على ذكر ولنهتم بهذه الكلمة التي هي كما قلنا عهد الله بينه وبين عباده وحق الله على عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أو يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعليك يا رسول الله ثم مشى هنيضاً أعاد يا معالى بن جبل قال لبيك وتعليك يا رسول الله ثم مشاقها ثم أعاد عليه يا معالى بن جبل بأهمية ما سيقول له قال لبيك وتعليك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد أعظم حق ما حق الإنسان؟ هذا أعظم حق الرب عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وثورنا ويميدنا ويحيينا ويدخل من شاء إلى الجنة ومن شاء إلى النار ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ولا يغفر لمن يشاء هذا الرب عز وجل له حق علينا من أهدر حق والديه اعتبر عاقا ونفره جميع الناس ويشار إليه بالبنان فلان عاق هذا إذا أهدر وغمط حق والديه وهما مخلوقان فكيف إذا غمطنا ولا يزول الله حق ربنا عز وجل حق إلهنا وخالحنا <تصفيق> قال تدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرفو به شيئا <تصفيق> <تصفيق> ثم قال أتدري ما حق العباد على ربهم إذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حقهم علي أن لا يعذب من لا يشتفه شيئا إذن هذه الكلمة هي حق الله علينا فلنهتم بهذا الحق حتى ينظر إلينا الله عز وجل بعين الرحمة كما يقال وحتى يرحمنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وحتى نتحق منه ما وعد به عباده المؤمنين كما قال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين فيخلف الله وعده أم نحن الذين أقلفنا ما وعدنا, ما وعدنا به ربنا من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتوحيد الخالص فلنحل التهم على أنفسنا غير من أن نستهم ربنا تبارك وتعالى لأن ربنا لا يضره شيئا لا تنفعه عباده ولا تضره معصية ليلة لها الله قمنا شروط شروطها سبعة استقراها من العلماء وسبرا هذه الشروط قال فيها أحد العلماء في بيتين من الشعر صريفين قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت وبشروط سبعة قد قيدت أي ضبطت وفي نصوص الوحي حقا وردت مش ما من عن عندما من نصوص الوحي قال الله قال رسول الله فإنه لم ينتفع قائلها لم ينتفع قائلها قائل كلمة التوحيد بالنطق إلا حيث يستكملها يستكمل هذه الشروط وقال آخر علم هنا يذكر اللي هي سبع شروط وفي الأبيض الثالية يذكر ما هي الشروط يعدلها هذه الشروط يقول علم يقين وإخلاص وصدقك وصدق معه محبة وانقياد والقبول لها سبعة، علم يقين وإخلاص وصدقك مع مع أشياء أخرى محبة وانقياد والقبول لها أي سبع شروط. وهناك من العلماء من زاد ركنا ثامنا هو داخل ركن الأول سنرى ذلك إن شاء الله. فقال وزيد منها الكفران منك بما والكلاه من الأشياء حدفولها هذه شروط كلمة التوحيد ومن تحققها عملا لا علما فقط وإنما عملا كثير من الناس كثير من الناس يعمل بهذه الشروط وهو لا يدري لا يقدر على تعدادها وهو يعمل بها ولله الحمد وكثير من الناس كذلك يعلمونها. ويسترسل فيها كريا ولكنه لا يعمل بها إذن العبرة بالعمل لا بالعلم فقط لأن العلم وسيلة وسيلة إلى العمل فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وأن يجعلنا ممن إذا علم شيئا عمل به اللهم اختم لنا من حسيطة ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن فاض كما تبلغنا بجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سائرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا حضرا همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلب علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانه بالله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله